الحمد لله الذي أ ن ز ل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وهدانا بفضله إ ل ى خير ش ر ع ة و أ ف ض ل منهجا وأشهد وحده وأشهد ونبينا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى أن شريك إله الله له عبده خلقه اللهم عليه آله سيدنا محمدا أن لا إلا لا صلي وصحبه من ومن س اهلا ر على د ي ه إ ى يوم ل فأهلا د بعد ي ن أما ومرحبا بكم في اللقاء الثاني ل ل ن ت ع مع من الكريم م القرآن ونتخلق آداب بأخلاقه م ا د ة التفسير وعلوم ا ل ق ر آ ن الكريم ولكن قبل أ ن نبدا أ ل ل المحاضرة السابقة ي يعني يرفع حضر معنا بس في نفس جديده、ماشي. قبل أ ن ن ب د أ اليوم إ ن شاء الله في موضوع اليوم نريد أ ن نذكر بما قلناه في ا ل م ح ا ض ر ة السابقه كنا قد تكلمنا عن تعريف ا ل ق ر آ ن الكريم في ا ل ل غ ة وفي الاصطلاح أ ل ي س كذلك وقلنا أ ن م ع ن ى ك ل م ة ق ر آ ن في ا ل ل غ ة هي لفظ مرادف ل ل خ ر ا ء ة ثم نقل من المعنى المصدري و أ ص ب ح يطلق على اللفظ المعجز المنزل من عند الله سبحانه و تعالى و في الاصطلاح ق ل ن ا أ ن ه هو كلام الله تعالى المنزل على رسول ه صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدا ب أ ق ص ر س و ر ة منه المكتوب ف ي المصحف من أ و ل س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة إ ل ى آ خ ر س و ر ة الناس المنقول إ ل ي ن ا ت و ت ر ا تمام عليكم السلام عليكم. وقلنا أ ن ل ل ق ر آ ن الكريم تنزلات ث ل ا ث ة أ و ل ه ا إ ل ى اللوح المحفوظ وثانيها إ ل ى بيت ا ل ع ز ة أ و ل ه ا اولها الى اللوح المحفوظ أ ي و ا ما أ ن ز ل ن ا إ ل ى اللوح المحفوظ وثانيها من اللوح المحفوظ إ ل ى بيت ا ل ع ز ة وثالثها نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرين س ن ة وبعد ذلك انتقلنا إ ل ى تعريف علم التفسير وقلنا أ ن علم التفسير في ا ل ل غ ة معناه هو التوضيح او التوضيح و ا ل إ ب ا ن ف إ ذ ا قلنا ل أ ي إ ن س ا ن فسر لفظ كذا أ و فسر لفظ كذا أ ي وضحه وبين المراد منه وقلنا أ ي ض ا أ ن تعريف علم التفسير في ا ل إ ص ط ل ا ح هو بيان مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه قدر ا ل ط ا ق ة البشريه ثم بينا ح ا ج ة الناس إ ل ى التفسير وقلنا أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم عندما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى ج م ل ة وتفصيلا ل أ ن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم رسول ه صلى الله عليه وسلم ثم ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم الذين تربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و ع ا ي ن و ا نزول ا ل ق ر آ ن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أ ه ل ف ص ا ح ة وبيان ومتن ا الله سبحانه وتعالى عليهم بالفهم و ا ل م ع ر ف ة و بفهم ا ل ل غ ة أ ي ض ا فهموا ا ل ق ر آ ن الكريم ج م ل ة وغاب عنهم دقائق و أ س ر ا ر في ح د ي ت ك ل م ا ل ص و ر ك ا ت ل إبا الصحابة رضوان الله فهموا ا ل ق ر آ ن الكريم ج م ل ة وليس تفصيلا وغاب عنهم أ م و ر ك ث ي ر ة من دقائق و أ س ر ا ر هذا الكتاب لذلك من هنا ظهر لنا ح ا ج ة المسلمين إ ل ى التفسير وضربنا بذلك أ م ث ا ل ا بما حدث مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما كان واقفا على المنبر و ق ر أ قول الله تعالى و ف ا ك ه ة و أ ب وما حدث مع ترجمان ا ل ق ر آ ن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه عندما جاءه من يختلف في ك ل م ة فاطر فقال ما علمت معنى هذه ا ل ك ل م ة إ ل ا عندما اختصم إ ل ي ا ع ر ب ي ا ن وحدث كذا وكذا كما قلنا تمام ثم تحدثنا عن ب د ا ي ة ظهور علم التفسير وقلنا أ ن ب د ا ي ة ظهوره من عهد ا ل ن ب و ة من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ا ل ص ح ا ب ة ثم التابعين وتحدثنا أ ي ض ا عن تدوين هذا العلم كفن له قواعد وله أ ص و ل تحدثنا عن هذا ثم بينا أ ن و ا ع التفسير وتحدثنا عنه بقدر ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا فهتان تكلمنا عنه ت م الاداب م ا او الادوات التي يجب ان تتوفر في الانسان الذي يشتغل بهذا الفن او بهذا العلم وكنا لا بد اولا ان يكون من الحافظين لكتاب الله ثم ان يكون عالما باللغه عالما بعلم ا ل ن ح عالما بعلم التصريف عالم بالناسخ والمنسوخ عالم بالقراءات عالم بعلم المناسبات عالم بعلم أ ص و ل الدين عالم بالفقه كل هذه ا ل أ م و ر أ و هذه العلوم لابد أ ن يكون عالم بها من أ ر ا د أ ن يشتغل بهذا العلم ثم تحدثنا عن ا ل آ د ا ب ا ل ع ا م ة التي يجب أ ن تتوفر في طالب العلم الشرعي ع ا م ة و خ ا ص ة في المدرسه وننتقل اليوم إ ن شاء الله بعون الله و توفيقي في ح ا ل ح نسيناها ا ن في أ ن و ا ع التفسير نعم لاننا نحن نعلم ان نشاهد الناس ا ل ل ي هي ن ا ل ط ي ع الحضور ا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل س ا ب ق ة يبقى عندهم و ف ر ف ك ر ة س ر ي ع ة و ا ل ن ا اللي س حضرتها ا ي ب ق نربط اللفات ي باليوم إ ن شاء الله اليوم إ ن شاء الله تعالى س ن ب د أ في تفسير س و ر ة ا ل ن ب أ أ و س و ر ة عمه ولكن قبل أ ن ن ب د أ في تفسير هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة ت ع ل ي ن ا أ و ل ا أ ن ننظر أ و أ ن نعرف في أ ي مكان م ك ا نزلت ن هذه ا ل س و ر ة ا ل م ب ا ر ك ة نزلت في مكه ودائما ت ق ر أ في ب د ا ي ة كل س و ر ة أ ن هذه ا ل س و ر ة م ك ي ة أ و م د ن ي ة ف أ و ل ا علينا أ ن نتعرف على ضوابط المكي والمدني كما عرفه علماء التفسير وعلماء علوم ا ل ق ر آ ن الكريم يعني إ ي ه مكي أ وممكن يعني ي إ يعني ب ص و ر ة م ب س ط ة كل إ ن س ا ن يفهم أ ن المقصود بالمكي هو ما نزل بمكه والمقصود بالمدني ما نزل ب ا ل م د ي ن ة وخلاص و انتهى ا ل أ م ر هذا ا ل أ م ر مقبول من من ا ل إ ن س ا ن العادي ولكن إ ذ ا أ ص ب ح ت إ ن س ا ن متخصص وتدرس علم التفسير وعلوم ا ل ق ر آ ن فلابد أ ن تقف على ح ق ي ق ة هذه الضوابط تعرف إيه المقصود بالمكي وإيه المقصود بالمدني وإزاي العلماء لما اختلفوا شيء معين. إيه هو الشيء في هذا الأمر؟ للعلماء اصطلاحات تعريف العلماء معين للعلماء رجحوا الراجح الأمر كثيرة في في إيه وإيه وإزاي إيه بالمكي بالمدني شيء الشيء المكي هو هذا المقصود المقصود لما والمدني فمنهم من قال أ ن المقصود ب ا ل ق ر آ ن المكي هو ما كان خطابا ل أ ه ل مكه ة المقصود بالقرآن المكي وعلى ما مكة كان خطابا لأهل و هذا فكل آ ي ة أ و كل س و ر ة ا ج ت م ل ت على قوله تعالى يا أ ي ه ا الناس فهي س و ر ة م ك ي ة و أ ل ح ق و ا بها به بيا بني ادم بانها أيها ا ل ا والاثنين دول عليهم بأن سوره مكيه بأنها م وقالوا عن ا ل ق ر آ ن المدني هو ما نزل او ما كان خطابا لاهل ا ل م د ي ن ة وعلى هذا فكل ا ي ة او كل س و ر ة اشتملت على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا في ب د ا ي ة ا ل آ ي ة فهذا دليل على انها م د ن ي ة هكذا قالوا ولكن هل هذا الكلام هو الكلام النهائي والفيصل لا ليس هو الكلام النهائي في هذا الموضوع ولا هو الفيصل فيه طيب ليه؟ <تصفيق> <الذي> خلقكم والذين من قبل. طيب ليه الذي والذين قبلك خلقكم حالة ثانية من <تصفيق> تمام ولا ا ه طيب ش ي ت ا م ي ب ق نستطيع أ ن نقول أ ن هذا التعريف ليس تعريفا ضابط ولا حصر يعني لا حصر لنا ا ل أ م و ر كله ولا, ولا ضبط لنا هذه ا ل أ م و ر ب ق ا ع د ة م ع ي ن ة بدليل إ ي ه كما قال الزميل الفاضل أ ن س و ر ة ا ل ب ق ر ة هذه باتفاق س و ر ة م د ن ي ة ورغم ذلك اشتملت على آ ي ة مثل قوله تعالى يا أ ي ه ا الناس ع ب د و ا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون طب آية بدأ بيا ما أيها ا هي تآية ل ا س سورة ورغم ووقعت مدنية مدنية ذلك فهي آية مدنية ووقعت في آية يبا تعريف الناس اللي هم بي بي لنا ان ل ل بيقولوا ل ي هم المقصود أن ا ب ا ل ق ر آ ن المكي هو ما كان خطاب ل أ ه ل م ك ة ويكون مشتمل على ايه الناس يبقى بطلانه واوضعفه أ و ضعفه لكم لسه أحنا بس لما ننتهي و لو ي أي حد ل ا استفسار أي أو أي تعليق يبا يتفضل بس إيه قليلا بس انتظر مهلا به لما ننتهي من التعريفات من ننتهي وبرضو ا ا ل ض و ط و خ ج مفترزاته و في ص و ر ة زي ص و ر ة الحج دي هي ص و ر ة م ك ي ة م د ن ي ة ص و ر ة الحج طيب خلينا, خلينا نقدرها و ح د ة و ح د ة مش عايزين برضو نسبق ا ل أ ح د ا ث قالوا أ ن هذا التعريف غير ضابط وغير ح ا ص ر بدليل ان في ه ص و ر م د ن ي ة ا ج ت م ل ت على ايه ا ج ت م ل ت على ايات ب د أ ت بقوله تعالى يا ايها الناس و ص و ر ة زي ص و ر ة النساء ا ل ص و ر ة دي ص و ر ة ايه م د ن ي ة وربنا افتتحها بايه يا ايها الناس ع ب د و ا ر ب ك تمام لان ع ر ف ذ ن التعريف ده هو تعريف مرجوح وليس راجح د هذا الشيء الأول فيه يبه ا ل ك ل ا م غ ي ر ض الاول ب ط و حاصر بأحدهما ح هناك آيات نزلت لم تصدر فإن نزلت ن لم ق و ه أيها الله تعالى التق يا النبي فيه ه هو الله برضو طبعا بدأت بقول النبي الصورة أو آيات الآية الزحفين دي زي التي يا أيها تعالى التق ا نزلت ل ل لو حبينا نصنفها مثلا ه ن حطوها مع ا ل ق ر آ ن المدني ولا مع ا ل ق ر آ ن المكي طيب مثلا آ ي ة ت ا ن ي إ ذ ا جاءك المنافقون لم ت ب د أ ب يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ولا ب يا أ ي ه ا الناس إ ل ى أ ي الصنفين نضف هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة لان ح ا ب ن ه ن ا ن التعريف ده هو تعريف ناقص غير ضابط ولا حاصل ثم ان هذا التقسيم غير مضطرد في جميع موارد الصيغتين المذكورتين بل ان هناك ايات م د ن ي ة صدرت ب ص ي غ ة يا ايها الناس مثل س و ر ة النساء فهي م د ن ي ة وصدرت ب يا ايها الناس و ص و ر ة الحج ص و ر ة م ك ي ة ورغم ذلك اشتملت على يا أيها الذين ن آ م ولكن ا اركعوا واسجدوا ربكم واعبدوا و إ ذ ا قيل أ ن المقصود بذلك الكثير الغالب فيكون هذا التعريف مقبول يعني الكثير الغالب من الآيات تعطي يا أيها الناس أنها مكية والكثير من الآيات يا من الناس أنها من الذين آمنوا أنها الغالب الغالب أيها مدنية ل م ا ن ا التعريف دهوت ليه الضابط ده او ل ضابط دهوت ليه دهوت او المصطلح ده غير مقبول بين علماء التفسير ليه؟ لانه ي ه ل غير ضابط وغير حاصر بدليل ان فيه بعض الصور م د ن ي ة وبدات يا ايها الناس وبعض الصور م ك ي ة واشتملت على قوله تعالى يا ايها الذين امنوا م منه ننتقل للتعريف اللي بعد、منه. قالوا وهو ت ع ر ي ف الراجح قالوا أ ن ا ل ق ر آ ن المكي هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجره ة ما ا نزل على رسول ل ل صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة حتى ولو نزل في أ م ا ك ن غير مكه و ا ل ق ر آ ن المدني هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجره حتى ولو لم ينزل فين في ا ل م د ي ن ة ذاته في أ م ا ك ن ت ا ن ي ف إ ن هذا التعريف ارتضاه جميع العلماء هذا التعريف أ و الضابط أ و المصطلح اللي ارتضاه العلماء في تعريف ا ل ق ر آ ن المكي و القران آ ن ل م د ي المكي ق ر آ ن ا ل هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ا ل ه ج ر ة والمدني ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ا ل ه ج ر ة خد بالك ب ر ض و في بعض الايه التفصيل في هذا الامر فمثلا ا ي ة لقد اردت ا ل ى ا ل ي و م أ م ل ت لكم د ي ن ك م ولكن أ ت ت م م ع ي م ع م اكون ل د ي ة آية م د ن ي ة ولكن ر غ م ذ هي ز ل ف ي ن نزلت في مكة في مكة حجرة ا ل و د اكون ع الجمعة في يوم يبا د ه ه الضابط ة الضابط سليم وصحيح ي ع ي د ه ي ة م د ن ي ة ولكنها نزلت ب م ك ة بعد ه ج ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك م ح س و ب ة ومصنفه ة من آ ي ا ت ا ل من د ي آية ة وبرضو اياته ن نزلت في جوف ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ك ع ب ع ا النساء ا ل ل ل ى في سورة النساء إن الله يأمركم أن ت ؤ د و المدنيه ا أ ا ا أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ن بين أن ت حكمتم إلى ل ب ع ل الآية شوف م د ورغم ذلك نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف ا ل ك ع ب ة ولكن في تصنيفه هي, هي ايه, ايه, ايه مدنيه المقصد من الكلام ده هو اللي انت من انت, انت بتعرف الضوابط التي وضعها علماء التفسير فضل ا لا ت ي و ض ع ه علاماء تعرفوا التخسير المكي والمدني انت لا لا إزاي تحديد إنت في إنك هي م ح ط و ط ة طبعا د ن د الناس اللي حط الكلام دا ه مين و ل ل ي حط الضوابط ديال مين اللي هم ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتطرق إ لهذا ى ا ل أ م ر لان الناس ب ك ن ش ف ي حاجه اليه أ م اما ع ر ف ة ل م ك ي و المصدر د ن ي ا ل م ا ل أ س ا س ي بتاعه كان الصحابه ة الصحابة مرة والتابعين ذول كانوا وذكرنا طبعا ما تكلمنا أكثر من ن أكثر زي أ م ع ي ا ن والتابعين ا العيان بيان كما يقال واحد شاف وليس بل يساعة بعد ش ش ر ح له له ده هو وتبين ليس إ ي ه اللي بيعود على ا ل إ ن س ا ن من م ع ر ف ة ا ل م ك ي والمدنيه اتفضل ا ل يفتح عليك أ و ل شيء م ع ر ف ة الناسخ والمنسوخ بمعنى إ ي ه بمعنى لو تطرق ا ل إ ن س ا ن إ ل ى حكم ما ووجد فيه أ ك ث ر من آية وجد فيه وجد م ث ل ا أ ي ت ي الثانية ن الأولى أو الثانية م خ ا ل ف ة لحكم ا ل أ و ل ى ف ب أ ي ه ما ي أ خ ذ بالاولى ولا بالتانيه فلو كان هو يعلم أ ن ا ل أ و ل ى نزلت ب م ك ة و ا ل ث ا ن ي ة نزلت ب ا ل م د ي ن ة ل أ خ ذ بالثانيه وعلم أ ن ه ا ن ا س خ ة للاولى ل أ ن لاسبق في نزول ا ل ق ر آ ن ل ا ه ا ل ق ر آ ن المكه ة ي ب دي أ و ل ن ق ط ة ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة لتطمئن النفوس وتتثبت وتعلم أ ن هذا ا ل ق ر آ ن وصل إ ل ي ن ا بكل س ل ا م ة ولم تتطرق إ ل ي ه أ ي يد بالتحريف أ و التغيير أ و التبديل نعم النفس وتطمئن وتعلم حاضر جيدا لتثق ب س ل ا م ة هذا ا ل ق ر آ ن الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه يعني تخيل مدى حرص ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ا ل ق ر آ ن الكريم حتى في ب د ا ي ة الوحي في ب د ا ي ة نزول الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ك ت ا ب ة أ ي شيء غير ا ل ق ر آ ن لأيه عشان خاطر مايحصلش اختلاط بين ا ل ق ر آ ن وبين ا ل س ن ة ناس أ م ي ي ن وعدد ا ل ك ت ب اللي فيهم بسيط ف خ ش النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الامر أ م ر خف يكتبوا م أحدهم من, إيه؟ من, ولا سنة يحصل بتظهر من هنا مشكلة النبي صلى الله عليه وسلم من ي الحديث فيحصل يحصل النبي عليه ن عند قرآن سنة هنا و ولا أول يوم ومن أول ا لابس اختلاطه فعالجها صلى الله بتظهر ونهاهم عن ك ت ا ب ة اي شيء غير, غير القران آ ن شوف مدى ل ا لما ر ك ي بدا ل م ر بعد ذلك ا ل ص ح ا ب ة تعلموا ا ل ق ر ا ء ة و ا ل ك ت ا ب ة وزال هذا الخوف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ب ك ت ا ب ة الحديث النبوي الشريف ايبا التثبت و... ولنعلم جيدا أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم وصل إ ل ي ن ا ب ط ر ي ق ة س ل ي م ة و أ ن ه لم يتطرق إليه أي تحريب ي شو س د ن اليه عبد ا ل ه ابن مسعود ر ض ا ل ل ت ع اي ل الرجل ل ى عنه وارضاه هذا ذ يقسم في أول كلامه ويقول والله الذي غيره كلامه ما أول والله لا إله ل ن ز ت س و ر ة من القرآن إلا وأنا أعلم القرآن وأنا إلا أ ي ن نزل وما نزل نزلت آ ي ة من ا ل ق ر آ ن إ ل ا و أ ن ا أ ع ل م فيما نزلت ولو أ ن ي أ ع ل م أ ن أ ح د ا من أ ه ل ا ل أ ر ض أ ع ل م مني بكتاب الله تصل إ ل ي ه ا ل إ ب ل لذهبت إ ل ي ه أي, أي صورة هو ع اي ر ف ه نزلت فيه و أ ي آية هو ع ا ر ف نزلت في مين ثم يقسم ويقول ولو أ ع ل م أ ن أ ح د ا من أ ه ل هذه ا ل أ ر ض أ ع ل م مني بكتاب الله عز وجل تصل إ ل ي ه ا ل إ ب ل لذهبت إ ل ي ه ل ي ت ع ل م رغم أ ن ه تتلمذ على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاين نزول الوحي وهو من المفسرين العظام المعدودين يعني العلماء لما قالوا برع من المفسرين عشر من وذكروا الأربع الخلفاء ا ل ر ش د ي ن اولهم ل أ ر ر ب ع ثم ذ ك ا من أ و عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ورغم ذلك ب يقسم لو كنت أ ع ر ف إ ن في واحد أ ع ل ى مني بكتاب الله تصل إ ل ي ه الابل ليه ك ت ا ل و س ي ل ة المتاحه في ذاك الوقت لذهبت ا إليه لبديل دليل تثبت مدى على ا ل ص ح ا بالقرآن ا ب ة ومدى علمهم ل ر ك ي م و ب أ س ب ا ب نزوله يبدو ايه ل ح ش ت ن الإنسان ب ي ع ر ف م أو د ي الضوابط ح ش ت تمام ي اللي الفايدة من معرفة المكي والمدني دول. طيب、صد. إيه ن من ندوم دول الأمر ل معرفة اللي إحنا من خلاله نتعرف على المكي والمدني العلماء كده وضعوا بعض العلامات وبعض الضوابط سبب بقى من الحالات اللي كنا عارفينها زمان ب يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس دي أ و ل شيء كان كل واحد عارفه صح قالوا أ ن كل آ ي ة أ و كل س و ر ة ا ج ت م ل ت على ك ل م ة كلا فهي م ك ي ة ليه ل أ ن ك ل م ة كلا د ي ك ل م ة ر د وزجر وهي لا تناسب إ ل ا أ ه ل م ك ة أ ه ل الكفر و ا ل ع ن ا ت يبقى كل س و ر ة ا ج ت م ل ت على ك ل م ة كلا فهي س و ر ة م ك ي ة دي واحد اتنين قالوا أ ن كل س و ر ة ا ج ت م ل ت على قصص ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ م م ا ل س ا ب ق ة فهي م ك ي ة وكل س و ر ة ا ج ت م ل ت على ق ص ة آ د م عليه السلام و إ ب ل ي س فهي مكيه ة نحن الكلام ده مرة واثنين انا من فكرة من أهم شيء ان احنا نخرج من المحاضرة نخرج سورة وثلاثة واثنين أول بفايد أن شيء يبقى شيء كل、سورة. اشتملت على ك ل م ة كلا وهي ك ل م ة ردع وزجر فهي م ك ي ة وكل س و ر ة اشتملت على قصص الانبياء وقصص الامم ا ل س ا ب ق ة فهي م ك ي ة وكل س و ر ة اشتملت على ق ص ة ادم عليه السلام وابليس فهي م ك ي ة وكل س و ر ة ب د أ ت بحروف الهجاء ل ل أ ف لام م ي م ألف ل ايضا م را ف ه أ ي م ك ي ة إ ل ا في خلاف في س و ر ة الرعد هل هي م ك ي ة أ م م د ن ي ة الرعد أ م ا ب ق ي ة السور كل السور التي افتتحها الله سبحانه وتعالى بحروف الهجاء فهي م ك ي ة بلا خلاف ك ل ي س و ر ة ما عاد س و ر ة ا ل ب ق ر ة و ص و ر ة الراء ع ر ا ل ب ق ر ة د ي ا الكلام في همني ا ه ولكن الراء في ه ا خ ل ا ف تاني. تاني تاني تاني الكلام ما عاد ص و ر ة ا ل ب ق ر ة و ا ل ي ا م ر ا ن وراء في حلاه تاني تاني الكلام ده تاني تاني, تاني. ك ل ي س و ر ة ب د أ ت بحروف الهجاء فهي م ك ي ة إ ل ا ص و ر ة ا ل ب ق ر ة و آ ل عمران وخلاف فرات يبقى لنا المدني كل ص و ر ة فيها الحدود والفرائض فهي مدنيه ة ع ا م ة ط ب ع الصور عامة ا بصور بصور المفصل ت ي س ى بصور ا ل م التي هي من أ و ل حجرات إ ل ى ن ه ا ي ة ا ل ق ر آ ن الكريم غالبا تشتمل على ذكر ا ل ج ن ة والنار دية المكية من تمام الصور وبرضو من ضمن الضوابط ب ه التي أيها ا ن ا وما ا س ش ب ت ت على ل ا خ و ف و م اتفق يزاق المكية نجيب الصور أنا الضوابط ا فمن لك ل بس ي ا ت عليها العلماء الضوابط التي اتفق عليها العلماء ثم ننتقل إ ل ى ضوابط ا ل ق ر آ ن المدني أ و ا ل و ح د ة قال فضل لما ك ل ا ل م ك زي أحنا ق و ل ل ح ض ر ت ك ن ق و ل ل ح ض ر ت ك ن ق و ل ل ح ض ر ت ك لو إ ح ن ا ذكرنا س و ر ة ا ل أ ن ع ا م لو إ ح ن ا خ د ن ا ب ا ل ت ع ر ي ف ا ل أ و ل ا ن ي ح ه ا ت ا ر في ب د ا ي ة س و ر ة ا ل أ ن ع ا م بدل بحمد ا ل لله ا ل مفاشي هايو ل ذ ي ن ا م ن و ا و ي ا أ ي ه ا ا ل ن ا س بس في ب د ا ي ة و ل ك ن أ ن ا أ ق و ل لك أ ن ا ل ح ر و ف ا ل ه ج ا ئ ي ة ا ل ي و ر التي ب د أ ت بالحروف الهجائيه فهي صور م ك ي ة بلا خلاف ما عدا ص و ر ة ا ل ب ق ر ة و ا ل أ م ر ا ه والرعد على خلاف تمام وصلت ب م ا ننتقل من ا ل ق ر آ ن نعم ض ا ب ط ا ل أ ر ب ع ة كل مسلم ي م ك ا و ا ك اي صوره يمكن ان يكون ه ا ك ا ه م ش ا ل ك ل ا م م ع ن ك و ز أ ن ا و ل ك ل آ ي ة ك ل ص و ر ة ا ج ت م و ت على ك ل م ة ك ل ا ف ه ي م ك يكون ي ص و ر ان ي و ا ك اي ص و ر م ع ن ان ي هناك ا ك ل ا د يكون ي ص ه م ك ن ان ي ا ج ت م ك ت على قصص ا ل أ ن ب ي ا ء ف ي ه ا ق ص م ا ل أ ن ب ي ا ء ف ي ه ا قصص ا ل أ ن ب ي ا ء م ا ش ي فيها قصص كثير من الأنبياء ولكن ر ا م ا ب السابقة ي ا الأمم ء وقصص ه ي ي أ ض ا ما ك ي ة معنى ينطبق ي ش عليها ي ب عندك اللي بعد منه. عندك اللي من ه عندك ا ل ل ي ب ع د ي ضروري يتفق ي تمام مش صورة كل ف ه ا ا لا أ ر ب ع ة ل لو ضابط واحد فقط زي ما ث س و ر ة ا ل ن ب أ دي دي ص و ر ة مكيه حتى فيها ك ل م ة كلا بس ما فيهاش بقيت الضوابط هل هي ب د أ ت بالحروف ا ل ا ي ج ا ب ي ة هل هي ا ج ت م ل ت على قص ا ل أ ن ب ي ا ء و ا ل أ م ا ل س ا ب ق ة طبعا لا تمام يبقى ننتقل إ ل ى ضوابط ا ل ق ر آ ن المدني واحد كل س و ر ة ا ج ت م ل ت على الحدود والفرائض فهي س و ر ة م د ن ي ة كل س و ر ة فيها د ع و ة إ ل ى الجهاد وبيان أ ح ك ا م ه فهي ص و ر ة م د ن ي ة الجهاد د ع و ة إ ل ى الجهاد و أ ح ك ا م و ب ي ن أ ح ك ا م ه يعني فهي م د ن ي ة وكل ص و ر ة فيها ذكر المنافقين فهي مدنيه ما عدا ص و ر ه العنكبوت تمام كده ا ن ت ه ي ن ا من ت ه ذ ف ا ل م ك ي و ا ل م د ن ي و التي ض و و ا ا ب ط ل تتمتع بها من تاريخ المدني وتتمتع بها م ك ت ي ر ي ع ن ي ا ل ص و ر ا ل ت ي ا ج ت م ل ت ع ل ى ا ل ف ر ا ئ ي و المدني أ ح ك ا ي م د ا ل ص وتتمتع ر ا ل ي ا ج ل ل ى بها ي ا ا ن ل ج د و ب ي ا ن أ ح ك ا م ه فهي م د ن ي ة السورة كل س و ر ة فيها ذكر المنافقين فهي م د ن ي ة ما عدا س و ر ة العنكبوت طب إيه, المصدر ايه المصدر الاساسي في م ع ر ف ة المكي والمدني هل هو الرسول ام ا ل ص ح ا ب ة المصدر الاساسي ل م ع ر ف ة المكي والمدني هم ص ح ا ب ة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لان أ ن ل ل صلى الله عليه وسلم لم ر س و ي ي ب ل ن ا ا ل م والمدني ك ي ا لأن ل ص ح ا ب ة في ذاك ا لم و ق ت ل يكونوا في ح ا ج ة إ ل ى هذا ا ل أ م ر ل أ ن ه كما قلنا هم قد عاينوا نزول الوحي وليس بعد الايه العيان بياني ع ر ف ن د ن ب د أ بعد ذلك في تفسير هذه ا ل ص و ر ة ا ل ك ر ي م ة اللي هي ص و ر ة ايه او ا ل ن ب أ ص و ر ة عمه او ا ل ن ب أ ان شاء الله ده دل لحد دلوقتي ما لم يظهر تغيير او ز ي ا د ة او نقصان هذه ا ل ص و ر ة تكلمت عن اي شيء عن اي شيء تحدثت هذه ا ل ص و ر ة ا ل ك ر ي م ة ايه تانيه طبعا الكلام ده كله صحيح, الكلام دي كله إن شاء الله صحيح هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة أ و ل ما ب د أ ت تكلمت عن البعث ل أ ن هؤلاء المشركين اللي هم أ ه ل م ك ة ا ل ل ي ه م المخاطبون والمقصودون في ب د ا ي ة هذه ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة لما ب د أ ت ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة بقول الله تعالى عما يتساءلون عما يتساءلون عن ا ل ن ب أ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ي ب ق ى هم كانوا ينكرون البعث ف أ ر ا د الله سبحانه وتعالى أ ن يبين لهم ويرد عليهم ببيان دلائل قدرته في هذا الكون أ ل م نجعل ا ل أ ر ض بهذا والجبال أ و ت ا د ا وعدد هذه النعم وهذه المخلوقات التي لا تقل في أ ه م ي ت ه ا ومكانها وخلقها عن ا ل ب ع ض فما دام أ ن الله سبحانه وتعالى قادر على خلق هذه ا ل أ م و ر فهو أ ق د ر على الايه على بعثكم وعلى حسابكم يوم القيامه حال هؤلاء في ا ل آ خ ر ة ب أ و ل ما ب د أ ت ب د أ ت بموقفهم في الدنيا ثم بينت حالهم في ا ل آ خ ر ة ب أ ن لهم جهنم و أ ن لهم حميم و أ ن لهم غساه و أ ن ه م يعذبون في ا ل آ خ ر ة ثم بين الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين إ ن للمتقين مفاسد شوف المحاور ا ل ث ل ا ث ة ولا ا ل أ ر ب ع ه دول اللي بيت إيه ا ل ل ي بتتحدث عنهم س و ر ة ا ل ك ر ي م ة من بدايتها الى نهايتها شو مدى الحديث بدأ التناسب والتناسب بين الآيات لما انتهى بين البعث انت ناسنوا إن عن عن سبحانه في خدرة أنكروا البعث أ ت ى لهم ب أ م و ر تدل على كمال ق د ر ة الله سبحانه وتعالى ف إ ذ ا كان الله عز وجل قادر على خلق هذه ا ل أ م و ر أ ل ي س سبحانه وتعالى قادر على بعثكم مره ة ثانية د المرة الأولى خلقكم من العدم والمرة خلقكم من ثانيه كان حتى في على اللي الذنب دليل على إيه وجودكم عجب شاء ولكن عندما ت ب د أ ا ل س و ر ة بقوله تعالى عما يتساءلون ك ل م ة عم دي أ ص ل ه ا إ ي ه عن ما حرف ج ر دخل على م ا الاستفهاميه عن ما فعن أ ي شيء هم يتساءلون عن النبا العظيم ولكن معنى هذا الاستفهام هو التفخيم و ا ل ت ع ظ ي م ل ش أ ن هذا اليوم التفخيم والتعظيم من من خذ بالك معنى هذا الاستفهام م ع ن ى التعظيم والتفخيم ل ش أ ن هذا اليوم العظيم الي ل هو يوم ا ل ل ي ه يوم البعث يوم ا ل ق ي ا م ة يوم الفصل اليوم الموعود له مسميات ك ث ي ر ة في ا ل ق ر آ ن الكريم يوم ا ل ق ي ا م ة يبقى المقصود من هذا الاستفهام و التفخيم والتعظيم ل ش أ ن هذا اليوم تمام طيب هما كانوا ب ي س أ ل و ا عنه مين ربما كان الحديث يدور بينهم هم ب ي س أ ل و ا بعضهم هم كانوا ب ي س أ ل و ا ب ع ض ه ي هم مين المقصود ل ي بالحديث هنا مين اللي هم اهل م ك ة بس ن أ خ ذ و ا لكم الكلام سهل وبسيط بس يعني عزيزين ن س ت ح ض ر و ا كده زي لما ربنا سبحانه وتعالى ب د أ ا ل س و ر ة بقول ه تعالى عما يتساءلوا قلنا أ ن أ ص ل هذه ا ل ك ل م ة عن ما حرف جر دخل علماء ى الاستفهاميه عما يتساءلون عن ا ل ن ب أ العظيم قلنا أ ن المقصود بهذا الاستفهام هو التفخيم والتعظيم ل ش أ ن هذا اليوم ا ل ن ب أ العظيم ا ل ل ي هو إ يوم ه ه اللي ي و البعث يوم ا ل ق ي ا م ة شيء عظيم مفخم له مكانته وعظمه وجلاله عند ا لانه ل ه س ب ح وتعالى ل أ ن ه ن ه ا ي ة الدنيا و ن ه ا ي ة المخلوقات و ب د ا ي ة إ ي ه و ب د ا ي ة ا ل آ خ ر ه نهايه الخلائق و ب د ا ي ة إ ي ه يوم القيامه و ي و م الحساب ت م ا م يتساءلون ب ع م ي عن ا ل ن ب أ العظيم الذي هم فيه مختلفون قلنا أنهم ن ك ولكن ا ي ت س و ن أهل م ة ي ت س ل و فيما بينهم و لسائل ك ن ل أ ن ي س أ ل ممكن واحد ي س أ ل سؤال بقول لك الذي ه في مختلفون فيه م إ ح ن ا ذو ا ل ا ب نتحدث عن أ ه ل م ك ة هل كان في ه منهم حد كان يؤمن بيوم البعث أ و يوم ا ل ق ي ا م ة ما دام ان في ه خلاف في شيء يبقى فيه إ ن س ا ن أ و فيه م ج م و ع ة بتثبت وفيه مجموعه بتنفي قالوا كانوا ينقسمون إ ل ى فريقين منهم من كان ينكر البعث انكارا شديدا ينكر انكار تام كان يقول ما فيش بعث نهائي وكان منهم فريق بيتردد او يشك في حدوث البعث يبقى الفريق الاول كان بيعمل يعتقد ايه, أو كان بيعتقد إيه الانكار الكامل و ا ل م ج م و ع ة ا ل ث ا ن ي ة كانت تشك وتتردد يبا في دا دا دا دليل ي ف كلمة ل خ ت وقال ن أن في مجموعة منهم كانت تنكر انكار الثانية كانت كان أفادت في تام والمجموعة المتردد ايه مجموعة و آ خ ر و ن آخرون يعني من المفسرين قالوا أ ن الخطاب كان شامل للمسلمين وللكافرين ويكون معنى الاختلاف أن ه ؤ ل ان ء أو م ع ى استفهام ل ا أن المشركين س ت ف ه ا ا م كان على سبيل ا ل إ ن ك ا ر والاستهزاء أ م ا سؤال المسلمين ليزدادوا ايمانا مع إ ي م ا ن ه م وليستعدوا لهذا اليوم هل رايتم ك ن الخطاب يكون لمين ويقول المقصود ايه والخطاب يكون لمين ويقول المقصود ايه انت ل ك ح ت ى دي م ش ف ك ن من المركزين معاي ا فيها ه المقصد ا ا ل من ق ص د م هذا السؤال ايه الاستعداد ا لهذا ا ا س ت ع د د ل اليوم يمكن, يمكن ان يكون الخطاب للكافرين فقط ويختلفون د ه ي ة الاختلاف فينهم ب أ ن منهم م ج م و ع ة تنكر البعث إ ن ك ا ر ا تاما تمام、مثلاً. ويمكن و ا ل م ج م و ع ة ا ل ث ا ن ي ة تكون م ت ر د د ة أ و شكه في موضوع البعث عمتا و ا ل ر أ ي الراجح أ ن الخطاب ل أ ه ل م ك ة ولكن هناك آ ر ا ء ت ا ن ي ة فنذكرها ح ب برضو ن لك من باب الايه م ع ر ف ة و ل ت و س ع ش طبعا المعرفه ن ن قلنا كما أنه مجتهدي ي م أجران و ا وفيش ل القرآن ت و ق ا ا الخطاب ل ل ل و يكون يمكن م أن س ل وللكافرين م ي ن المسلمين هكونوا ب ي س أ ل و ا للاستعداد ي ل والناس المشركين ب ي س أ ل و ا للاستهزاء ي ل ننتقل الى بعدهم يبقى عن النبا العظيم بيان ل ل ش أ ن المفخم المعظم الذي هم فيه مختلفون كلمه كلا يعني كنا ك ل م ة زجر وردع لهؤلاء وهي بحق تتناسب مع هذه العقول التي لا تتدبر ولا تتفكر فناسبها هذا ا ل ل ف ولذلك العلماء لما وضعوا الضوابط قالوا أ ن كلمه كل ص و ر ة ا ج ت م ل ت على ك ل م ة كلا التي فاردع زجر ليه هي زجر ف ه ولكن ه ن ا س ب م ع م ي ن ت ت ن ا س ب مع, مع ح ا ل أ ن ا نفسه م ا ل م ش ر ك ي ن الذي ن ي ن ن ك ر و ا ل ب ع ث ب ل و ي ن ك ر و نفسه في ا ل س ي د ن ا ر س و ل الله ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ك ل ا ن الذي يجعلنا نفسه في المكان ا ل ا إ ي ه س ي ع ل م و ن وعيد ل ه م ب أ ن ه م سوف يعلمون أ ن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق وواقع لا محاله ربنا لما يقولون كلا سيعلمون حتى ع ل م و ا ايه حيعلموا في ا ل آ خ ر ة أ ن الشيء الذي هم مستهزئين به فهو واقع و أ ن ه حق و أ ن ه واقع لا محاله ثم كرر الله سبحانه وتعالى هذا الزجر بقوله ثم كلا سوف يعلمون إ اهل ل أ ف ا د و ا حرف العطف الوث... ثم, ثم دليل ه ثم د على أ ن الردع والزجر الثاني أ ش د و أ ب ل غ من ا ل أ و ل ك ل ا س ي ع ل م ثم و ن ب ر ا ي ع الثاني هو ت أ ب ل غ من ا ل أ و ل و أ ش د على هؤلاء وهو أ ي ض ا وعيد وعيد شديد لهم ب أ ن الله سبحانه وتعالى يتوعدهم في ا ل آ خ ر ة بسبب إ ن ك ا ر ه م للبعث وبسبب عدم تصديقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أ ل م نجعل ا ل أ ر ض مي هذا ربما يظن الانسان المراجعة ي فضل ب ا الأوليين كان خاص بالتحرين الآن ل ي ولا بالتحرين الرأي يعني مكة كما المسكين حدث قلت والكفار يبقى لا ل ل م م س ي ن و ل ا يمكن يعني ل كل ا بالكفار ل ل د ي وهي يرجح ة خصة أ ان ل ل الجمهور ق و هذا الخطاب لأهل مكة. لأهل الخطاب الكفار الكفار ا ولكن ل بعض مكة مكة من الكفار. آه من م ف ر س يكون ن مجتهدين م وجهته وله ي برضو قال ن أن ي ك الخطاب لكذا وكذا عشان ك ل من م خ ت ل ف و دي دخلت الزيدة دي اللي للمعاني ك ل م ة مختلفون تمام ا ربما يظن ا ل إ ن س ا ن أ ن هذا الكلام كلام جديد وممكن انسان يسال سؤال ما ع ل ا ق ة هذه ا ل آ ي ة بما قبله احنا في ا ل أ و ل بنتحدث عن ناس منكرين للبعث إ ي ج ا ب السماوات و ا ل أ ر ض و ا ل ن ب ت و ا ل ج ن ة وما الكلام إ يجب ا الكلام ده معانا فالله سبحانه وتعالى في ب د ا ي ة ا ل س و ر ة ا ل ك ر ي م ة يتحدث عن حال هؤلاء الذين ينكرون البعث فما, فما دام أ ن الحال أ و ب د ا ي ة ا ل س و ر ة تتحدث عن ناس منكرين للبعث ف أ ر ا د الله سبحانه وتعالى أ ن يسوق لهم بالدليل القاطع و ا ل ح ج ة ا ل و ا ض ح ة التي لا مراء فيها ويبين لهم كمال قدرته فبين سبحانه وتعالى لنا هذه ا ل أ م و ر أ و هذه المخلوقات التي خلقها لتدلل على دلائل كمال قدرته سبحانه وتعالى في هذا الكون و أ ن الذي خلق ا ل أ ر ض ومهدها وخلق ل ل إ ن س ا ن ما يحتاجه في هذه الدنيا وخلق الجبال وجعلها راسيات فالله عز وجل قادر على أ ن يبعثكم م ر ة ث ا ن ي ة ويحاسبكم تمام المعنى وصل ولا نعيد ا ل ك ل م ة تاني يعني من باب يعني المناسبة, بين المناسبه بين الصور فدي ت ب ر ض و ا ل م ن ا س ب ة بين ا ل آ ي ا ت بمعنى ان مافيش كلام ب ي أ ت ي كده منفصل لوحده بياتي الكلام منصب وقائم على سابقه يبقى المعنى م ع ن ا ايه المعنى م ع ن ا متصل ف إ ن قلت كيف اتصل به قوله أ ل م نجعل ا ل أ ر ض مهادا قلت لما أ ن ك ر و ا البعث قيل لهم انظروا إ ل ى دلائل ق د ر ة الله عز وجل في خلق هذه المخلوقات العجيبه ة فالذي خلق ذ ه فيه وهو يوم طيب ألم نجعل الأرض مهادا يعني إيه مهادا الأشياء خادر لا الحساب الأرض على ليوم ألم نجعل أن يبعثكم ريب يوم طيب يعني يعني مهد المهد دي يعني جعلها م ف ر و ش ة م ب س و ط ة يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يمشي عليها تخيل كده لو كانت ا ل أ ر ض دي كلها كده زي الجبال سلاسل وما إ ل ى ذلك مرتفعات ومنخفضات وتلال وما إ ل ى ذلك هل يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يعيش على مثل هذه ا ل أ ر ض أ و على مثل هذه ا ل ن و ع ي ة من ا ل أ ر ض طبعا لا ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أ ن جعل هذه ا ل أ ر ض م ب س و ط ة ليسهل على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعيش عليه والجبال اللي انت شايفها ديها ش ا ه ق ة و م ر ت ف ع ة لها فوائد ع ظ ي م ة فهي التي بسببها وبفضلها والفضل لله عز وجل أ ن ه ا تثبت الارض ت و زي... ويظهر ع في شيء قليل الأرض منها حد بشوف الخيام اللي هل ي في بتضرب ا ش و وما ا انت ا ر ر ع ع إلى ذلك ف يمكن ن بيوت العرب حد شاف بيوت العرب اللي هي شاف حد ن انت عارفين ق والسرادقات اللي تقام م الخيام وما ا اللي الشوارع ش في إلى ل ذ اكيد ت ت ب ش و ف ان زي حالات ولا تقام منين ديت كده لو مهم ديمس يمكن خلينا خلينا ان ديت في ديت خلينا في دي ديت كده بنفسها كده بدون ان يشد تشد بحبال وتثبت ب أ و ت ا د لا يمكن فكذلك هذه ا ل أ ر ض لا يمكن ب أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل أ ن تستقر وتكون على مثل هذه ا ل ه ي ئ ة إ ل ا بالجبال التي جعلها الله سبحانه وتعالى متبهه للارض وجعلها اوتادا مهادا فراشا لأنها لهم كالمهد للصبي الصغير و ثم ب سبحانه وتعالى بالجبال ت وتعالى ه الله ا ك ا البيت بالأوتاد يثبت ثم قال وخلقناكم أ ز و ا ج ا بعدد ن ازواجا ا ل أ يعني ايه أ ص ن ا ف أ ص ن ا ف متعدده هو الذكر و ا ل أ ن ث ى فهذا من دلائل ق د ر ة الله سبحانه وتعالى وبقاء على النوع أ ي ا كان سواء كان إ ن س ا ن أ و حيوان أ و طيور ثم قال سبحانه وجعلنا نومكم سباتا يعني ايه س ب ا ت ا السبت هو الشيء المقطوع اللي هو القطع يعني ومعنى الكلام أ ن الله سبحانه وتعالى جعل النوم لنا ليقطع التعب و ا ل م ش ق ة فبمجرد أ ن ينام ا ل إ ن س ا ن قدر من الوقت أ و مقدار من الوقت فبعدها يقوم نشيطا ويترك التعب وراء ظهره إ ذ ا لما ربنا سبحانه وتعالى ب يقول لنا بمعنى ك ل م ة سبديه معنى السبت يعني القطع ل أ ن النوم يقطع اليه التعب و ا ل م ش ق ة وبعدها ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن في, في وقته هو نشيط يعني زي ما الموت بيقطع اليه ا ل ح ي ا ة فكذلك النوم يقطع التعب و ا ل م ش ق ة يب وجعل أ ن الله عز وجل جعل النوم لنا ر ا ح ة من التعب وجعلنا نومكم سباتا السبت هو القطع ل أ ن النوم يقطع التعب كما أ ن الموت يقطع ا ل ح ي ا ة و ج ع ل ا ل ن ه ا ر معاشا ب ا ل ل ي ل ل ل ر ا ح ة والنوم والنهار م ع ا ش ليسعى ا ل إ ن س ا ن على رزقه ولذلك سبحان الله لو ا ل إ ن س ا ن ما نمشي في ليلته و أ ر ا د أ ن يعوض النوم في نهاره يعني لا يمكن أ ن يتساوى نوم الليل بنوم النهار ل أ ن الليل ذا ربنا سبحانه وتعالى من ط ب ي ع ة الحال جعله ل ل ر ا ح ة والنهار جعله الله سبحانه وتعالى ل ل ح ر ك ة ولتحصيل الرزق وجعنا ل النهار معاشا أ ي وقت معاش تستيقظون فيه وتتقلبون في حوائجكم ومكاسبكم تب ك ل م ة لباسا تفيد ايه ك ل م ة لباس تدل على الست ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا أ ر اراد د أن أو أ يفعل شيئا ان ل إ س ا ن أن يستتر من عدوه يمكن له أ ن يستتر منه بالليل و إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يقوم بفعل شيء لا يريد أ ن يطلع أ ح د عليه فيمكن له أ ن يفعله بالايه بالليل. فسبحان الله فسبحان من جعل النهار ليعيش ا ل إ ن س ا ن فيه ويسعى على رزقه وجعل لنا الليل ليسكن فيه ا ل إ ن س ا ن ليسكن فيه ا ل إ ن س ا ن وينام ويستقر ويخرج من تعبه و م ش ق ة ي و م يبا لباسا يستركم عن العيون إ ذ ا أ ر د ت م هربا من عدو او اخفاء شيء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير من الامور ثم بين الله سبحانه وتعالى ايضا من كمال ق د ر ة الله شف السماوات بناء هذه السماوات فاذا ما نظر الانسان الى ما في هذا الكون من امور ع ج ي ب ة وامور غريبه ة ك ل ا تدلل على كمال ق د ر ة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون فالسماء مع اتساعها هل ر أ ي ن ا فيها من ميول في أ م ا ك ن هل ر أ ي ن ا فيها من تشققات هل تغيرت بسبب مرور ا ل أ ز م ا ن عليها واختلاف المناخ سبحان الله رغم أ ن ه ا سبع سماوات أولى فثانية فرابعة فخامسة فسادسة فسبعة ورغم ذلك فهي من صنع الله سبحانه وتعالى الذي أ ت ق ن ا سبحان الله صنع الله دي كلها أ م و ر ربنا سبحانه وتعالى ب ب ي ن ه ا لنا ليبين لنا كمال ق د ر ة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ي بل هو خلق ا ل أ ر ض وسبتها وجعل س ب ب ت ه ا ا ل ب ا و ج النهار ل ل إ ن س ا ن معاش وجعل الليل له لباس ثم بنى السماوات السبع وما فيها من أ م و ر ع ج ي ب ة أ ل ي س بقادر على أ ن يبعثكم م ر ة ث ا ن ي ة للحساب و ا ل ي ق ا ب وللثواب بلى فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء لا يعجزه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء يب سبعا سبع سماوات شدادا جمع ش د ي د ة يعني م ح ك م ة ق و ي ة الخلق لا يؤثر فيها مرور ا ل أ ز م ا ن وجعل لنا الشمس جعلها إ ي ه جعلها لنا ضياء ا ونورا نورا وهاجا جمعت بين إ ي ه جمعت بين النور في ت ل أ ل ؤ ه ا وجمعت أ ي ض ا بين ا ل ح ر ا ر ة ا ل ن ا ف ع ة التي يحتاج إ ل ي ه ا ا ل إ ن س ا ن ويحتاج إ ل ي ه ا النبات فبدونها لا يستطيع ا ل إ ن س ا ن أ ن يعيش وبدونها لا يظهر على كوكب ا ل أ ر ض نبات نافع يعني مثلا تخيل كده لو على مدار فصول ا ل س ن ة الجو م ن ط ر او الجو بارد هل جميع الزراعات ا ل م و ج و د ة في الوقت الحالي ممكن أ ن ه ا تنفع في هذه الظروف طبعا لا لا بد كل فصل من هذه الفصول له زروع م ع ي ن ة وثمار م ع ي ن ة تنفع فيها هيا الله سبحانه وتعالى لها الايه ل م ن س كل من, من د ا ئ ل قدرة ا ل ل ه س ب ح ا ن ه و ت ع ا ل الكون ى في هذا、الكون. يبشدادا جمع ش د ي د ة يعني م ح ك م ة ق و ي ة الخلق لا يؤثر فيها مرور ا ل أ ز م ا ن وهاجا م ت ل أ ل ئ ا وقادا يعني جمعت بين ا ل ت ل أ ل ؤ بضوئها والتوقد بحرها ثم بين الله سبحانه وتعالى أ ن ه أ ن ز ل لنا من السماء ماء من السحاب اللي هي المعصرات اللي هي الايه السحاب تحمل المطر ب ق د ر ة الله سبحانه وتعالى ويسوقه الله عز وجل بقدرته عن طريق الرياح إ ل ى ا ل أ م ا ك ن التي تحتاج إ ل ى هذا المطر فتنزل فيه ب ق د ر ة الله عز وجل فمن الذي كون هذه ا ل ساقها ح ب ومن ل ذ ي س ا إ ل ى ا ل أ م ا ك ن التي تحتاج إ ل ي ه ا هو الله سبحانه وتعالى الذي يقول لشيء فيقول ا ل م ع ص ر ا ت هي السحائب إ ذ ا أ ع ص ر ت من خلال الرياح فتمطر سجاجا يعني منصبا ب ك ث ر ة السجاج اللي هو الماء المنصب بكثرة. يكون بكثرة المعنى من ب د ا ي ة ا ل ص و ر ة المعنى الاجمالي ل ل ص و ر ة المباركه ة من بداية إلى هن فالله سبحانه وتعالى يبين لنا حال هؤلاء المشركين الذين ينكرون البعث والذين يتساءلون فيما بينهم استهزاء ا يتساءلون فيما بينهم ا س ت ه ز ا ن يبين الله عز وجل ويسوق لهم من ا ل أ م و ر ا ل م ا د ي ة التي يعاينها ا ل إ ن س ا ن ويراها بعينه ويبين لهم دلائل قدرته في خلق ا ل أ ر ض وفي خلق السماوات وما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون ليكون معينا ل ل إ ن س ا ن على ا ل م ع ي ش ة فجعل له النهار معاشا وجعل له الليل ليستتر فيه ولينام فيه من, إيه؟ من تعبه ثم بين الله عز وجل لنا أ ي ض ا من بيان كمال قدرته أ ن الله عز وجل كون السحب في السماء وجعلها م م ت ل ئ ة بالماء وجعل الريح يسوقها ب ق د ر ة الله عز وجل إ ل ى ا ل أ م ا ك ن التي تحتاج إ ل ي ه ل ى هذا المطر فتنتفع به ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى ل بدا المعنى ا ل إ ج م ا ل ي للايات إ ل ى هذه ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة المباراة ثم يقول الله سبحانه وتعالى إ ن يوم الفصل كان ميقاتا يعني إ ي ه هو المقصود بيوم الفصل ا ل ل يوم ه ي و الفصل ق ي ا ا ا م ة خ ت ل المسميات ا ل يوم بس ف هو يوم ا لان ق ي م المعاد الطامة كلها مسميات المقصود بها إيه؟ هو يوم القيامة يوم ة الصاخة كلها بها واحد ولكن هو على هذا المسميات الله سبحانه وتعالى يفصل فيه بين الخلائق كان م يوم ق ا ا كان يعني ي محدد ومعلوم وموقوت عند الله سبحانه وتعالى فهو من ا ل أ م و ر التي ا س ت أ ث ر الله سبحانه وتعالى بعلمها إ ن الله عنده علم الساعه لا يعلم متى تقوم ا ل س ا ع ة إ ل ا الله سبحانه وتعالى رغم أ ن له أ م ا ر ا ت وعلامات صغرى وكبرى حتى و إ ن ظهرت لا يستطيع, الإنسان مهما بلغ. لا يستطيع الانسان مهما بلغ من ح ك م ة ومن ذكاء أ ن يحدد هذا اليوم العظيم الذي ا س ت أ ث ر ه الله سبحانه وتعالى بعلمه ب ا ن يوم الفصل كان ميقاتا يوم مؤقت محدد معلوم في علم الله لا يعلم وقته إ ل ا الله عز وجل فهو عنده تنتهي الدنيا وتنتهي أ ع م ا ر الخلائق يوم ينفخ في الصور ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج إ ي ه ه و الصور البوق قالوا أ ن الله عز وجل خلق بوقا عظيما ووكل به ملك ال ل ي هو مين إ س ر ا ف ي ل ف إ ذ ا ما أ م ر ه الله سبحانه وتعالى ب ا ل ن ف خ ة ا ل أ و ل ى سعق كل م ن ف ي في السماوات الأرض اللي ومن ه ي نفقة ا ل أ و ل ى ا ل ل ي تنتهي فيها الدنيا و ا ل ن ف ق ة الثانيه ة اللي ي ي إ هي ا ل ل هي البعث بقى للحساب يبه في جميع في سبحانه بالنفق بالنفق البوق هذا الله أمره الله فإذا هذا الملك وتعالى ما المخلوقات والنفقة الثانية موكل وجل أول من مرة فنفق فتسعق عز الجميع يخرجون من قبورهم أ ف و ا ج ا للموقف العظيم وللحساب وللجزاء ولذلك يقول الله عز وجل يوم ينفخ في الصور ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج ا من القبور إ ل ى الموقف جماعات أ م م ا كل أ م ة مع إ م ا م ه م قال تعالى يوم ندعو كل أ ن ا س ب إ م ا م ه م في صورة الإسراء وقال ا ل إ م ا م البخاري رضي الله ت عنه ا ل ى ع و أ ر ض ا ه في قوله تعالى يوم ينفخ في الصور ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج ا في الحديث الصحيح الذي رواه أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه و أ ر ض ا ه قال ما بين النفختين أ ر ب ع و ن فقالوا يا رسول الله أ ر ب ع و ن يوما فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أ ر ب ع و ن شهرا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء مطر يعني فتنبتون كما ينبت البقل、صدر. الناس بتنبت من قبورها وترجع لحالتها ا ل أ و ل ى كما تنبت اليه الزروع بهذا الماء فكل شيء من جسد ا ل إ ن س ا ن قد بلى وانتهى إ ل ا إ ي ه عجب الذنب. الذنب فهذا هو الذي يبقى من ا ل إ ن س ا ن ومنه يعود ا ل إ ن س ا ن م ر ة ث ا ن ي ة ويخلق من هذا الايه العجب ا إبارة لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في ا ل ق ر آ ن إ ن يوم الفصل كان ميقاتا يعني يوم معلوم محدد عند الله سبحانه وتعالى ا س ت أ ث ر الله عز وجل بعلمه يوم ينفخ في الصور ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج قلنا أ ن ك ل م ة الصور ليه ليه؟ البوق الموكل به سيدنا يمين اسرافيل عليه السلام ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج ا أ ي جماعات يخرج الناس من قبورهم جماعات للموقف العظيم للحساب وفتحت السماء فكانت أ ب و ا ب ا و فالسماوات ت ت وفتحت ح وقرأ م ب غ في ف كثرة إ ذ ا ما نظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ي ه ا وجدها أ ب و ا ب ك ث ي ر ة ومسالك م ت ع د د ة بسبب إيه؟ نزول الملائكه ة و و ص ع د ا يبا ب كثرة ل أ وصعودها ا الدليل الملائكة ب دي على نزول و إلى السماء في هذا اليوم هذا في وفتحت السماء فكانت أ ب و ا ب ا وسيرت الجبال فكانت سرابا الجبال رغم ارتفاع الجبال وضخامتها و ص ل ا ب ة أ ج ز ا ئ ه ا إ ل ا أ ن ه بمجرد أ ن ي أ م ر الله عز وجل هذا الملك ب أ ن ي ن ف ق في الصور تسير كالعهن المنفوش كالسراب الذي ينظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ي ه من مكان بعيد فيظن أ ن ه إ ي ه أ ن ه مياه ولكن ح ق ي ق ة ا ل أ م ر أ ن ه سراب لا شيء شيء لا حقيقه ة ل في ا له ج بمجرد ب البوق ل ثقلها ولكن إسرافيل على العيه يسألونك ل رغم ضخامتها ورغم ارتفاعها ورغم تسير وتسير ضخامتها ا تتفتت هذه ينفق في أن عن ي إ فقل ينسفها ربي نصف فهذه هي ح ق ي ق ة الجبال عندما ي أ م ر الله أ و ي أ ذ ن الله عز وجل بايه بقيام ا ل س ا ع ة وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا ربنا سبحانه و ت ع لما ى ل عدد ا ل أ م و ر التي تدل على كمال قدرته ب ي ا ن لنا م آ ل وحاله ؤ ل ا ء في ا ل آ خ ر ة اللي هم مين منكرين ا ل ب ع ض إ ن جهنم كانت مرصدا يعني مكان و م أ و ى لهؤلاء للطاغين مابا إيه هو من هو ا ل ط ا غ ي ة الذي تجاوز الحد في الرصيان اللي بيتجاوز الحد في المعصيه ل ي س م ى ط ا غ ي ة إ ن جهنم كانت مرصدا للطاغين مابا أ ي مسكا ومرصدا لهم لابتين فيها أ ح ق ا ب ا ك ل م ة لابتين دي تدل عليه ى إ على المكس الطويل أ و ل ا ثم تمكن العذاب من هؤلاء الطغاه و ا ل أ ح ق ا ب هي ا ل م د ة ا ل ط و ي ل ة الدهور و ا ل أ ز م ن ة ا ل م د ي د ة التي لا تنتهي فعندما يحكم الله عز وجل بين الخلائق وينادي يا أ ه ل ا ل ج ن ة خلود فلا موت ويا أ ه ل النار خلود فلا موت ف إ ن أ ه ل النار يمكثون في النار إ ل ى ما شاء الله بدون وقت معلوم ووقت محدد لابثين فيها أ ح ق ا ب ا إيه ح ل ه م لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إ ل ا حميما إ ي هو ه الحميم الحميم اللي هو الماء الساخن الذي يغلي البطون اللي هو لما بيشربه ا ل إ ن س ا ن والعياذ بالله بيشوي الوجوه ويشوي إ ي ه كل مكان مر عليه هذا الماء والغساق اللي هو الصديد والقيح العصاره ا ل ق ذ ر ة التي تخرج منها الشرح لها اكثر من ط ر ي ق ة ا ل شرح التفسير بالذات لها ك ث ر من ط ر ي ق ة ممكن ا ل ط ر ي ق ة التي نتمشي ن بها هي اللي هي م و ض و ع ي ة من ن ا ح ي ة و ت ف ص ي ل ي ة من ن ا ح ي ة ت ا ن ي ة ازاي يعني أ ن ا بنبين المعنى ا ل إ ج م ا ل ي ل ل آ ي ا ت ثم بنتطرق إ ل ى كل ج ز ئ ي ة وخاصه المفردات ا ل ص ع ب ة بنبينها ل ل الطريقة التانية ك ا عارف م مش طريقة دي إننا م م ك ن ن ب ي ن م ع ا ن ي ا ل مفردات ل ل كلمات ا ل غ ا م ض ة ك ا ن ف يجب حد ع ن ا ل ح د ي ث إ م ا م ا ل ب خ ا ر ي في صحيحة ه ن ق ر أ ا ل ي ك م لو ح د أحب م الامريكي ق و ل إيه؟ قال ا ل إ م ا م البخاري يوم ينفخ في الصور ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج ه قال عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أ ر ب ع و ن قالوا أ ر ب ع و ن يوما قال أ ب ي ت قالوا أ ر ب ع و ن شهرا قال أ ب ي ت قالوا أ ر ب ع و ن س ن ة قال أ ب ي ت قال ثم ينزل الله من السماء أو ث ماء ينزل ل ل ل ه من م ا ا س ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من ا ل إ ن س ا ن شيء إ ل ا يبلى إ ل ا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامه يعني الحديث ده هو حديث صحيح أ خ ر ج ه ا ل إ م ا م البخاري في صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يوم ينفخ في الصور ف ت أ ت و ن أ ف و ا ج ا وعن مقدار المقدار بين النفخه ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة فقال أربعون فقالوا يا رسول الله أ ر ب ع و ن يوما فما أ ج ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أربعون ر ش ه اربعون فما فقال أجاب النبي أ سنه ة فما أجاب النبي ا صلى ل ل عليه وسلم ثم بعد ذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أ ن الله عز وجل بقدرته ينزل من السماء ماء وهو ما يسمى بماء ا ل ح ي ا ة زي الريح ا ل ل ي ن ة اللي ب ت أ ت ي قبل قيام ا ل س ا ع ة التي تقبض روح كل مسلم أ و كل مؤمن و م ؤ م ن ة هذا الماء لما ينزل على ا ل أ ر ض بفضل الله عز وجل وقدرته تنبت الخلائق كما ينبت الزرع ا لهذا الموقف العظيم ليفصل بينهم في يوم كان مقداره خمسون الف سنة مما、تعدوا. طبعا الطول القصر الإنسان من قبورهم بينهم يوم خمسون مسألة عمل سنة حسب إليه ليفصل ألف في تعد دي كثير في يوم كان م ق د ر و ه خ م س ي ن أ ل ف س ن ة مما ت ع ا ل المهم اننا توقفنا في التفسير أ و في بيان المعاني ع ن د قول الله تعالى وفتحت السماء فكانت أ ب و ا ب ا وسيرت الجبال فكانت سرابا إ ن جهنم كانت مرصدا لطارين ل م ا ب ا ل ا ب ت ي ن فيها أ ح ق ا ب قلنا أ ن ك ل م ة ل ا ب ت ي ن دي أ ف ا د ت إ ي ه ا ل م ك ت ئ الطويل ثم التمكن في, في العذاب وفي وقوع العذاب بهؤلاء وقالوا أ ن المقصود ب أ ح ق ا ب هي ا ل أ ز م ن ة طويلة ه الطويله م ل النار فالله سبحانه لابثين يحدد محدد وتعالى ولا فيها زمن لهم فهم وقت معلوم لم أ ب د ا ل آ ب د ي ن ولذلك في الحديث إ ذ ا قضى الله سبحانه وتعالى بين الخلائق ثم ي أ م ر ملك الموت ب أ ن يقبض روح جبريل فيفعل ثم ب ق ي ة الملائكه ة فيفعل ف يؤتى ثم ثم روح ن س فيفعل ثم يؤتى بالموت على ه ي ئ ة كبش فيذبح ثم ينادي الله عز وجل بقدرته ويقول يا أ ه ل ا ل ج ن ة ح ي ا ة فلا موت ويا أ ه ل النار خلود فلا موت يعني الحديث يفسر إيه قوله تعالى لابثين فيها يعني تعالى يعلم نهايتها إلا الله عز لنا أزمنا نهايتها الزوات أحقاب لا إلا قوله طويلة الله وجل برضو ممتدة لا يذوقون فيها بردا ولا ش ر ا ب حالهم بقى في ا ل آ خ ر ة أ و حالهم في ه ذ النار في ا عاملين ايه ب ي ق ل و ا ي ش ر ب و ا كيف تكون م ع ا م ل ة هؤلاء فهم في جهنم والعياذ بالله فيصل بهم ا ل ض م ا الى أ ع ل ى درجته ولكن بسبب ما قدمت أ ي د ي ه م فهم لا يذوقون بردا يعني ماء بارد ولا يسمعون كلام خير إ ل ا حميما يعني ماء حار مغلي يفسد كل شيء مر عليه من جسد ا ل إ ن س ا ن إلا حميما و غ س ا ق الغساق هو الدم والقيح ا الدم هو و الصديد و ع ص ا ر ة أ ه ل النار التي تخرج منها من أ ج س ا د هؤلاء في وقت العاده ي د ي ة اللي هم بيشربوا منه عامه يعني, يعني لو إ ح ن ا ن ظ ش ر الحديث أ و الكلام هنا عنه إ ي عما يتناوله هؤلاء من شراب أ و من طعام في هذا المكان يبقى البرد دائما يطلق على الاه على الماء البارد. البارد وقد يكون برضو المراد منه أ ن ه م لا ينالون ق ص ط ا من ا ل ر ا ح ة ما هو ا ل ق ص ط من ا ل ر ا ح ة يعني ن هو ه برضو نفس ا ل م ع ن ى بس ما اختلاف, اختلاف اللفظ تمام بس احنا نتكلم عن ظاهر ا ل آ ي ة وعلى ف ك ر ة إنت لو ذكرت لي ممكن يكون في ا ل ك ل م ة ا ل و ا ح د ة أ ك ث ر من خمس ست م ع ا ن بس فيه ا ل أ ق و ى هو راي الجمهور وفيه ا ل أ ض ع ف ف ا ل أ ض ع ف ف ا ل أ ض ع ف ف ا ل أ ض ع ف ف ا ل ا ض ل م فالاضعف ف ا ل د ل ي ل ب ت ا ع ك أو ق و ض ا ل م ع ن ى ب ت ا ع ك ب ا ل ا ض ع ف ض ل ل ك ض ع ف ف ا ل ا ض ع ل و م ع ف ف ا ت ا ض ع ف ف ا ل ا لك ن س ا ن ب ياخذ بالراجح و ل ا ا ل ر أ ي المرجوح المرجوح ر ا ا ج ل هو الضعيف يعني ا ل ر أ ي الخوي والراي الضعيف القوي ولذلك لما مسنا نذكر أ ك ث ر من ر أ ي ونقول هذا هو ر أ ي جمهور العلماء ب يكون أ ق و ى ليه أقوى مع الكل بيستند اليه له كله س ت ن د إ ل ي أو يميل إليه تمام جزاء وفاقا يعني هذا جزاء ما قدمتم في دنياكم وبسبب معتقدكم الفاسد فهذا ما وفقتم إ ل ي ه في دنياكم وهذا جزاء ما قدمت يداكم في أ ي ض ا دنياكم تمام جزاء و ف ا ق ة ل أ ن الجزاء من جنس العمل ولا يظلم أحدا ربك إيه إ ن ه م كانوا لا يرجون حسابا شوف ربنا سبحانه وتعالى بعدد ا ل أ م و ر التي كان يعتقدها هؤلاء اللي, هم لا يرجون حساب اللي هو بعينه انكر ا ل ل ي ه اللي احنا من اللي هم او ا ل س و ر ة تحدثت عنه في بدايتها إ ن ه م كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابه اللي هو ا ل ق ر آ ن الكريم الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ي أ م ر ه م باتباع رسول الله و ي أ م ر ه م ب ا ل أ م و ر ا ل خ ي ر ة ا ل ط ي ب ة وينهاهم عن كل شر إ ن ه م وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه كتابا كل شيء ه م قدموه في الدنيا كان ايه مكتوبا عليهم ف إ ن ه م يحاسبون على أ م و ر هم قد ارتكبوها وعاينوها في الايه في الكتب وشهدت عليهم بها ا ي الجوارح و ا ل أ م ا ك ن فكل شيء يشهد على ا ل إ ن س ا ن إ م ا أ ن يشهد لك و إ م ا أ ن يشهد عليك فموضع سجودك هذا إ م ا أ ن يكون شاهدا لك أ و شاهدا عليك مكانك هذا الذي تجلس فيه طلب العلم إ م ا أ ن يكون شاهدا لك أو شاهداً متى يكون شاهدا لك إ ذ ا كانت ا ل ن ي ة خ ا ل ص ة لله ومتى يكون شاهدا عليك إ ذ ا ابتغى ا ل إ ن س ا ن بذلك ا ل س م ع ة و ا ل ر ي ا ء ل أ ن ه من عمل عملا واشرك أ ش ر ك ك فيه م ذكر في الحديث القدسي من عمل عملا من عمل من و أ فيه غيري تركته و ش ر ي ق ه ل أ ن الله عز وجل أ غ ن ى ا ل أ غ ن ي ا ء عن ا ل ش ر ي ق وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا كذابا وكل شيء أ ح ص ي ن ا ه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إ ل ا ع ذ ا ب انظر الى هذه ا ل آ ي ة فهذه ا ل آ ي ة هي أ ش د آ ي ة على أ ه ل النار في ا ل ق ر آ ن الكريم أشد آية فذوقوا ي القرآن النار على أهل ه ه الآية ف ذ فلن نزيدكم إ ل ا ع ذ ا ب يعني هذا جزاء ما قدمت أ ي د ي ك م و أ ن ت م في العذاب تعذبون ويتوعدهم الله عز وجل ب ا ل ز ي ا د ة يعني دول شوف في كامل العذاب ويتوعدهم الله عز وجل بعذاب ايه بعذاب اشد و أ ك ب ر لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم أ ش د آ ي ة في ا ل ق ر آ ن على أ ه ل النار هي هذه ا ل آ ي ة ا ل م ب ا ر ك ة ونكون بهذه ا ل آ ي ة قد وصلنا إ ل ى ن ه ا ي ة ا ي ه ما أ ر د ت أ ن أ ب ي ن ه إ ن شاء الله خلال المحضره دي. ا ديه إن, إن للمتقين مفازة عشان خاطر يعني الاسبوع القادم ان كان في العمر بقيه يعني فاتحة خير أولا و عشان خاطر نربط ب ر ض و الكلام ب بعضيه باللي فات واللي ح ي ا ت ه ان شاء الله في ا ل ص و ر ة ا ل بعد منه في حد ليه أي استفسار اي حد له